بسم الله الرحمن الرحيم هذه قصيدة الإمام أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى تفت فؤادك الأيام فتا قال رحمه الله تعالى تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب ارسا ذات خدر ابت طلاقها الاكياس بت تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى اذا مت انتبهت فكم ذا انت مخدوء وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى ابا بكر دعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا ان نهيت وان امرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص ان به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لاثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا الهاك عنه أنيق روض ولا دنيا بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بان طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفأت وإن أعطيت فيه طويل باء وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا لم يفدك العلم خيرا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 لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لانت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض ابكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت وليس يضرك الاقتار شيئا اذا ما انت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعربت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الاله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك اذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت وتعرى إلا لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلأت وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتأمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافئ ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك ما استفها يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت وملك بالسرور وأنت رهن وما تدري اتفدى أم غللت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 وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو فئلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط ذهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت وكنت ما الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهت ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ذم لا تذم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت وملك بالأمان وأنت أبد أمرت فما مرت ولا أطأت فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرة وخبطت اشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا انهلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضأت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترته، فقل ما شئت في من المخازي وضائفها فإنك قد صدقت ومهما ابتني فلفرت إلمي بباطنه كأنك قد مدحت فلا ترد المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت كما الطاعات تبدلك الدراري، وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذنشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت اسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت فخف أبناء جنسك وخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت وملك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقت فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما تثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت ولا يغرؤك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستة وصل على تمام الرسل ربي وإطرته الكريمة ما ذكرت